نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه حديثنا حول شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في فقه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وحيث انتهينا من الكلام في باب الزكاة فلنشر بعون الله تعالى وتوفيقه في الكلام حول أحكام الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة الذي شرعه الله عز وجل لعبادي ليتقرب به الإنسان إليه في وقت معين وبكيفيات معينة حيث له تعريف وحكم وحكم وفضل وشروط وأركان وغير ذلك من الأحكام والمصنف رحمة الله تعالى عليه كعادته لا يتعرض لهذه التفاصيل أو لهذه التعريف في بداية كلامه فيترك منها أشياء ويذكر أشياء فنقول وبالله التوفيق عن تعريف الصيام في اللغة والشرق إن الصيام في اللغة هو الإمساك والكف والترك يقال أمسك المرء عن الشيء أي كف عنه وتركه فهو صائم قال الله تعالى في سورة مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إمسية هنا صيام بالمعنى اللغوي قد ورر الصيام على الكلام بمعنى الإمساك أو الامتناع عن الكلام ورد في موطن سيدنا زكريا عليه السلام وموطن السيدة مريم عليه السلام حينما رزق الله سيدنا زكريا بغلام بعد كبر وعجز وحينما رزق السيدة مريم بغلام بدون أبي فكان التكلف من عند الله سبحانه وتعالى لهما بالصوم بمعنى الصمت أو الامتناع عن الكلام والكف عنه قال القليل رحمه الله من علماء اللغة المشهورين الصيام قيام بلا عمل والصوم الإمساك عن الطعام وصام الفرس أي قام على غير اعتلاف يعني لم ينا شيئا من العلف أو الطعام وقولهم صام النهار معناه إذا انتصفا لأن الشمس إذا كانت في وسط السناء فكأنها واقفة غير متحركة لإبطاء مشيها والعرب في العادة تسمي الشيء باسم ما قرب منه. ويقول النابغة في شعره مبينا معنى اللغوي للصيام: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. أما الصوم في الشرع فعرفه بعض المالكيين بأنه إمساك عن الطعام والشراب والجماع. من طروع الفجر إلى غروب الشمس بنية وهذا تعريف موجز للصيام يشتمل على ركن الإمساك ويشتمل على ركن النية ويشتمل عن مفتراب الطعام التي تضر بصوم الإنسان ويشتمل أيضا على توقيت الصوم بعض العلماء يرى تعريفا أوسع فيقول إنه إمساك عن شهوتين الفم والفرج وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار وبنية قبل الفجر أو معه إن أمكان فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد وهذا تعريف واسع بعض الشيء مسألة حكم الصيام الصيام فرض. والمقصود صيام رمضان لأن هناك تقسيم سيارد للصيام إلى فرض وإلى نفل. الصيام المفروض بنص كلام الله تعالى هو صيام شهر رمضان الذي قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفين فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم صدق الله العظيم ويستدل من الآية على فرضية الصيام من موطنين الموطن الأول قول الله تعالى كتب عليكم الصيام بمعنى فرضا أو وجبا والموطن الثاني قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم والأمر ما لم يصرفه صارف فهو للوجوب هكذا قال علماء اللغة والفقهاء الأجلاء كذلك يستدل على فرضية الصيام من السنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في أركان الإسلام بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وفي رواية وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سليلة، الحديث برواياته المتعددة، متفق عليه حيث رواه الشيخان في صحيحهما، كذلك يستدل على الفرضية بما رواه البخاري في أول كتاب الصيام في تبويبه لأول كتاب الصيام قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حيث روا البخاري عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخنس إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني بما فرض الله علي من زكاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدقا أو دخل الجنة إن صدق وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان فمن جحد وجوبه فهو مرتد ومن امتنع عن صومه مع كونه مقرا بوجوبه قتل حدا على المشهور ومشهور مذهب مالك أن صوم رمضان واجب يعامل في جحده المرء وفي تركه كما يعامل في الصلاة وهنا ننفت النظر إلى فائدة هام أبناءنا الطلاب حيث يثور تساؤل عند البعض أو ثار تساؤل عند البعض في مسألة ثبوت فرض كذا أو ركن كذا بالكتاب والسنة والإجماع، حيث كان محل التساؤل هو كيف يستدل بالإجماع على ركن من أركان الدين؟ كيف نقول إن الصلاة ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، ونقول ذلك في الصيام، ونقول ذلك، فنقول وبالله التوفيق لتوضيح ذلك أو لإزالة هذا اللبس، إن هذا تعبير فقهي جرت عليه. الكثير من المصنفات الفقية وجرى عليه كبار فقهائنا فابن رشد يقول في ذلك كلاما أجمعت الأمة على كذا وابن قدامى في كتابه الشهير المغني يقول وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع والمقصود بالإجماع هنا هو الإجماع المستند إلى نص من كتاب أو سنة فحيث رأى الفقهاء وعلمت الأمة من الدين بالضرورة أن الصيام فرض بنص كتاب الله أو أن الزكاة فرض بنص كتاب الله وبنص صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه السلام فلا مناص من الإجماع على هذه الفرضية وبهذا نكون قد أزلنا هذا التساؤل أو هذا الاستشكال فهو تعبير وارد في كثير من المصنفات الفقهية على ألسنة كبار الفقهاء أما عن حكمة تشريع الصيام فنشير أبناءنا الطلاب إلى أن كل العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لا حكمة تشريعية سواء خفيت علينا أو ظهرت فالله سبحانه وتعالى يعلم بما يصلح شؤون عباده فمن هذه الحكمة أو من هذه الفوائد التي تعود على المرء من الصيام فوائد تعود على الشخص خاصة وفوائد أخرى تعود على المجتمع وصفة عامة فوائد صحية وفوائد اجتماعية وفوائد عقدية والكثير من الفوائد فنقول إن من حكمة تشريع الصوم مخالفة الهوى فالصوم يدعو إلى شهوتين البطن والفرج وشهوتين البطن والفرج تنكسران بالصيام ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بقوله من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء بمعنى وقاية أو جنة فالصوم هنا يقهر طبعاً إنساني ويكسر شهوته لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات وإذا جاعت امتنعت عما تهوى ومن هنا كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التوجيه لضبط ميزان الحسي حس اللذة عند الشباب كذلك الصيام يصفي مرآة العقل حيث يتصف الإنسان أو يقترب الإنسان من الاتصاف بصفات الملائكة كما أن الصوم فيه تنبيه لمواساة الجائع بمعنى أن الصيام فيه موافقة للفقير في أحواله من الفقر والجوع حيث يتحمل الصائم ما يتحمله الفقير فيستشعر حاله وتناه الشفقة والرحمة ويرحم الله الإمام الزيلعي حيث قال وفيه معرفة قدر النعم ومعرفة ما عليه الفقراء من تحمل مرارة الجوع فيكون حاملا على مواساتهم وفيه إطفاء حرارة الشهوة الخداعة المنسية للعواقب ورد جماح النفس الأمارة بالسوء وانقيادها لطاعة مولاها إلى غير ذلك من المعاني التي لا تحصن كذلك أبناءنا الطلاب الصوم وسيلة إلى التقوى بل إن الله سبحانه وتعالى قد نص على التقوى كحكمة من حكمة الصوم في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى أبناءنا الطلاب جامعة لكل معاني الخير فالنفس إذا قادت إلى الامتناع عن الحلال طمعا في مرضاة الله تعالى أو خوفا من أليم عقابه فأولى بها أن تنقاد للامتناع عن الحرام فكان الصيام سببا لاتقاء محارم الله عز وجل وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في القرآن هنا نفرق ما بين الحكمة التي تعود على الإنسان من الصيام إذا كان مأمورا به من قبل الله عز وجل أو كان مأمورا به من قبل الطبيب على سبيل المهام لأن النية كما نعلم أبناءنا الطلاب تفرق في الصيام ما بين الفرض والنفر وتفرق ما بين العادة والعبادة امتناع الإنسان فترة عن الطعام بتكليف من الطبيب لأجل التداوي لا يعد صوما شرعيا حتى ولو وقع تكليف الطبيب في نفس المدة من الإفطار من الصفور إلى الإفطار ولكن امتناع المرء عن هذا الطعام وهذا الشراب وتلك المفترات في هذه المدة باعتمارا بأمر الله عز وجل هو الصيام الشرعي الذي أمر به الإنسان وهو الذي يحقق التقوى المقصودة في الآية كذلك من حكمة الصيام أن الصيام وسيلة إلى شكر النعمة وسيلة إلى شكر النعمة فهو كف للنفس عن الأكل والشراب والجماع ونحو ذلك وهي من أجل النعم وأعلاها يعني هذه النعم نعمة الطعام والشراب من النعم العظيمة التي يتمتع بها الإنسان وتقوم بها حياته ومع ذلك لكونها من أجل النعم وأعلاها شرع الله سبحانه وتعالى لها تلك العبادة التي تمتنع خلالها عن الطعام وعن الشراب مدة زمنية ابتغاء لوجه الله عز وجل وإدراكا لقيمة النعمة فالمرء لا يعرف النعمة إلا إذا فقدها أو حرم منها وإذلك شرع الصيام لتبصيرها بهذا الجانب مما يدفعنا في النهاية إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى على نعمائه وهكذا أبناءنا أص... أبناء الطلاب نجد أن في الصيام الكثير من الحكم التي تعود على الفرد وتعود على المجتمع فضلا عن الحكم الصحية التي تحفظ للإنسان سلامة معدته من الطعام والشراب غاية ما في الأمر أن يستفيد المسلمون من صومهم ويصوموه على النحو الذي أمر الله عز وجل به ويدركوا حكمة الصيام جيدا فلا يقلبوا شهر الطعام شهر الجوع إلى شهر طعام كما هي عادة بعض المسلمين مع الأسف الشديد حيث تسجاد النفقات في خلال شهر رمضان ويصاب بعضهم بأمراض في المعدة مع أن العكس ينبغي أن يكون هو الصحيح وأن الإنسان الذي كان يعاني من مرض في المعدة أو نفقاته كثيرة في غير رمضان في رمضان حيث نقص الطعام وجبة من الوجبات في رمضان عليه أن يدخر ويوفر ويقتصد ولا يبذل وعليه أيضا أن يكون الصيام وسيلة لعلاج معدته وما فيها من أمراض ولهذا صدق العرب قديما حيث قال حيث قالوا إن المعدة بيت الداء وكلام كلام الحارس بن حلزة طبيب العرب ثم ننتقل بعد ذلك أبناءنا الطلاب إلى الكلام عن أقصى الصوم والتقسيم للصوم هناك تقسيم من النحية الفقهية تقسيم لي بالنسبة للصيام المشروع إلى فرض ونفر وهناك تقسيم للصيام بصفة الإجماع الإجمال تنطوي عليه الأحكام أو بعض الأحكام الخمسة صيام واجب صيام محرم صيام مكروه صيام مسنون هذا تقسيم فقهي هناك تقسيم آخر لأهل الرقائق وأهل الزود كالإمام أبي حامد الغزالي الذي يقسم الصيام إلى صيام العموم وصيام الخصوص وصيام خصوص الخصوص وله في ذلك كلام طيب في كتابه إحياء علوم الدين تقسيم الصنعين عند المالكية ووفقه عليه غيرهم أيضا أربعة أقسام تقسيم الفقه للصيام القسم الأول هو الصيام المفروض والمراض به صيام الشهر رمضان سواء كان أداء أو قضاء وصيام الكفارات وصيام المنذور فكل هذا من الصيام الواجب على الإنسان بعضه واجب منص الشرق وبعضه هو النذر أوجبه المرء على نفسه والنوع الثاني الصيام المسنون مثل الاثنين والخميس ووسط الشهر وستة شوال وعرفة وعاشرة على ما سبق ذكره لغض النظر عن كراهه المالكية للصيام بعد هذه الأيام فإن كان المالكية يكرهنا فغيرهم يستحبنا النوع الثالث الصيام المحرم مثل صيام يوم العيد وصيام يوم الشك على رأي من يرى حرمة ذلك بالنسبة ليوم الشكل النوع الرابع الصيام المكروه كمثل إفراد يوم جمعة بصيام وكره بعضهم إفراد يوم السبت بصيام وكره بعضهم أيضا إفراد يوم الحد بصيام أننا عن مسألة أركان الصيام أو شروط فنقول إن أركان الصيام عند مالكية فيها خلاف بعضهم يرى أن الصيام له ركنان ركن الإمساك وركن النية فلا بد حتى يتحقق مفهوم الصيام لا بد من تحقق الإمساك بمعنى الامتناع عن الطعام والشراب ولا بد من تحقق النية بعض المالكية يرجح أن النية شرط وليس ترب وبناء على ذلك فيتحقق عنده مفهوم الصيام بالإمساك فقط مسألة النية هي أساس كل الأعمال ولا بد لكل الأعمال العبادات من دخول النية فيها الفقهاء يختلفون في تكييف النية هي شرط أو هي ركن أما مسألة شروط الصوم عند المذهب فإنهم يقسمون الصوم الشروط إلى ثلاثة أقسام ولهم هذا التقسيم أيضا في بعض الأبواب الأخرى الصلاة فيقسمونه إلى شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط وشروط وجوب وصحة نعم أما شروط الوجوب فهي اثنان البلوغ والقدرة على الصوم فلا يجب الصوم على صبي ولو كان مراهقا ولا يجب على الولي أن يأمر الصبي بذلك ولا يندب ولا يجب على العاجز عنه وإن كان الأولى للولي أن يأمر ابنه أو صغيره بالصيام على سبيل الاستحباب أو على سبيل التعويد حتى يتعود المرء على طاعة الله عز وجل منذ الصغر أما شروط الصحة فاشترط لها الإسلام واشترط النية على الراجح أما شروط الوجوب والصحة معا فاشترط العقل فلا يجب الصيام على المجنون ولا المغمى عليه ويرحم الله من قال إن العقل بالجنون مستوب وبالنوم محجوب وبالإغناء مغلوب وان وقع الصوم من المجنون والمغمى عليه فلا يصح منهم وذكروا أيضا من شروط الوجود والصحة معا النقاء من دم الحيد والنفس فلا يجب الصوم على الحائد ولا النفس وإن وقع فلا يصح منهما وذكروا أيضا من شروط الوجوب والصحفة معا دخول شهر رمضان فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهر ولا يصح. وقد ابتدى المصنف رحمة الله تعالى عليه هذا الباب بذكر وسائل إثبات الهلال حيث سبق لنا القول بأن دخول الشهر شرط لوجوب الصيام وفرع المصنف على ذلك مسائل وأحكام متصلة بثبوت الهلال وذلك على النحو التالي المسألة الأولى بما يثبت دخول الشهر يثبت دخول الشهر بأحد أمرين إما باكتمال شهر شعبان ثلاثين يوما حتى ولولا يرى الهلال أو برؤية هلال شهر رمضان استنادا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال, قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا والرؤية تكون بمشاهدة شخصين عدلين للهلال في حالة صحو السماء وخلوها من الغيوم وتثبت كذلك برؤية جماعة مستفيدة لا يمكن أن يتواطع جميعا على الكذب وحين رؤية الجماعة للهلال لا يشترط فيهم أن يكونوا مشتملين مشتملين على عدل أو عدلين لماذا لأن صفة الجماعة تنفي هذا الشر بمعنى أن يشترط العدلين في مسألة لو لو لم يكن إلا هما اللذين رأيا الهلال لكن كون العدلين وقعوا في إطار جماعة أو وقع منهم عدل واحد أو لم يقع أصلا فلا يشترط ذلك لماذا لأن صفة الجماعة تمنع تواطؤهم على الكذب والدليل على ثبوت الصيام برؤية العدلين ما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في اليوم الذي يشك فيه يعني يوم الشك فقال ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ألا وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته وأن تشكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا والمعروف أن شهادة العدلين مقبولة في كثير من الأحكام الشرعية والصيام من كبريات هذه الأحكام والمسائل أو الأحكام التي فرعها المصنف على ذلك أن الصوم يثبت برؤية العدلين فقط ولو كان الزمن صحوا أو الرؤيا بمصر كبير يعني ببلد كبير والمصنف رد بكلمة لو على قول من يرى أنه لا يثبت بالعدلين في المصر الكبير إذا كان أن انفرض برؤيته في وقت صح وهو قول الإمام سحنون حيث يرى سحنون أنهما أي العدلين إذا رأياه وانفرض بدون الناس وكان الزمن صحوا فشهادتهما غير مقبولة إذا كانت الرؤية في مصر كبير يعني يحتاج إلى الجماعة حينئذ ووفقه على ذلك ابن بشير فيما إذا قال يعني لوين العديق قال أنه ما رأي الهيال في جهة بحث عنه الناس في مصر